في ككف المصايق فكف مشكل كنسل ودر شاني بدهرك وعيد تهره أسسناها وكنسلناها موفى وإحنا اتدرجناها المو متباح بجدوده بل أغاني لا يتباها <تصفيق> ارمي ارمي ارمي يلا ارمي بدور صاصك صايف اقبل المصايب ارمي بدور رصاصك, رصاصك صايب انا شريكك اقبل المصايب وتبه مشكل كسر وضرب انا بظهرك اوعد تهرب الدور رصاصك صايب انا شريكك تسجيلات مهندس الصوت ربيع الحماد نمبر 1 مشريكك رم بقوة ورصاصه صايف خلي شريكك يصب حدك ويله واللي يقرب صوبك بيدك نخه بيدك فردك شلو تخه اللي يقرب صوبك بجرك نخه بيدك فردك شلو تخه اللي لو, لو صوبك جرب على الأرض فجر له مخه صدر العاج المرسول بحمام الزاجل دم المايس ويغنيها بطلنا نغني المراجل يقرب ويقرب صوبك بشرك نخو بايدك بردك شينه تصخن يقرب صوبك بشرك نخو اكبر تكشيلو شيء نطقه يوسع له صوته قرب على الارض فجرنا انفجرنا حسسناها وكنسناها مو ضو واحنا درجناها مو متباح بجدوده بل لا يسباها شي ماشي ماشي مشينا ندور روس وقلنا ندنس جينا ندور الرؤوس فوق العرس ندوس يوم ما لا تبتشين أشوف أنا مال من يوم غضاي ما رح أني أنتق بس هذا الكلام رتبه بس تطلع رسمي اكبر منك شخصيتي احذر انا احذر تزعج نفسيتي اكبر منك شخصيتي اشيلك من بيت اهلك ما تمنعني تربيتي احذر حدك جاك الموت خط باطر واحد من افرق عن الدمار الشامل بحذوري ولا صوت, صوت. مرسومة. هيكل خطة مرسومة، لنا بلنا محسومة، هيكل خطة مرسومة، واسأل عن الحكومة، إحنا الدولة. إيش اسمع الملك إيش قال، إيش وقطع القيلو قال، إيش اسمع النصر جال، هاي الأول والسر جال. تشيطنا أصعب نحارب أبداً ما نتعب بجأة تلاقيني مشعب وبثم تحاطط روسيا عيش تسمع الملف شدال عيش تبطع الفيل وقال قد اسمع المصر جال هاي أول ملف مرة القوي وبوزل أمفوره مظوي هلا مرة شايب القوي وبوزل أمفوره مظوي باخد وخوي الروسية من تسجيلات مهندس الصوت ربيع الحمد number one Jeg kan ikke Og han ysebne i Agob, gammor, klemme i gneta. Og hæt Messias i Møslen, røs i kviere Og han ysebne i Agob, gammor, klemme Og hæt røs ليش المطلوب بامني لك كل شي مرضوم بس قولي لي شو المطلوب بامني كل شي مرضوم يخبرني اصل المسيح ينفر للصليب المصلوب وحكي يوسف بن يعقوب عموره كل مي وحكي المسيح المصلوب وروسك كبيره زليتها <تصفيق> صارت قديمة صارت, صارت. صارت قديمة في جديد يلا سمعني جديدك يا عمور جديدك ألعني صورت نتحمى في الجوع أمورا يبتع قلب أساك حجم شربل لرب الأمل بأساك سوع نرب الامل براسك صرت <تصور من> حما <الحمار> في الجوع عمو <مؤرا> ريتع انفاسك حيفا <حزم> شره <شربلو> ويا سوع نرب الأمل براسك شو ما قلت بقلك لك يس انت جوا عيني شو ما قلت بقلك لك يس انت جوا عيني ام لبسي للذب يس سك نار الصيفين بتعبي صدر في شو عموره يطعف فصاك حجم شرب ويا شع لرب Ole Rabbil Ami Baraz. Gina Gina Gina. Gina Kom Jeid Al Quds. Sørger Nå Arden صالح لا تسمع بجهنم دول احنا ها دورنا احنا يرجع لاهل وبطريقه مشتوى من لعبه مشتوى من تسمع بجهنم دول احنا ها جاي دورنا احنا يرجع لاهل وبطريقه جينا جينا زرعنا Solidaria shows I go a halomida So I've all left ضلوا بي شمرنا السنون احنا منشرب لمن ونتريع البعروض اتلزم حدك شاكلمون خطافر وعمل الدمار الشامن بحذوري الملك ما تسمع صوت كل الملك ما ما يهمني أبداً كل شيء استونا على ده حبه جاي على اعطينا بل حعطيني شجرة جاي على رأسك رش ما تقبل غير دولار فرش جاي على رأسك رش ما تقبل غير دولار فرش صار فعليك وعا أهلك قش ماني وحتى عالوش بسلو وارزات وعالوش تخشريكك المصايب وتسمش كالكسر وضرب رشادك طهرك وعاك فضرب رجاي بالقوة وزر الرشاش مطوة باخد حق غصب وخوي ما دام بأيد الروس يا سوما اللعب الصالحنا تسمع بجهنم دول احنا الجاي دورينا فهنا يرجع للمطفاني جيناكم جيد بلاشة الجيد راع ورشاشة العرصة بقومة من فراشة دع قال وگبتو لف وحنا واحنا وحده وراحنا يترحم على حاله احنا اللي وقفنا يترحم على حاله الودد سالعقال قال برگبتو لف